لقد رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ إذ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ وَنَزَلَ <تزال> السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ <تزال السكينة> وَأَثَابَهُمْ <أثاب> فَتْحًا قَرِيبًا